book 2 86 86 klausimai praėtis 2 كوكيكي كلاريشتي توريشيهي عنق قد لبست اييه ربطه قد لبست كوكيكي اوتوموبيلي قد اشتريت اييه سياره قد اشتريت كوكيكي <كلا> لاكرشيتي قد اشتركت بها اي جريدة قد اشتركت بها كايوس بماتيت من رأيت كايوس تكوت من قابلت كايوس اتبجنت من الذي تعرفت عليه Min elį tą ratualiai kada jūs atikėlyti nau Meta net mine kada jūs pradėjote? bedat Meta kada jūs liauėėais nutojjute متى انتهيت متى انتهيت كوديل لماذا استيقظت لماذا استيقظت كوديل يوس تابوتو موكيتو يو لماذا مدرسا لماذا اصبحت مدرسا؟ لذا أخذ سيارة أجررى لماذا أخذت سيارة أجررى شكوس أتية أفيكوة من أين أتيت من أين أتيت كوس نؤ إلى أين ذهب أين ذهب كوس ب؟ اين كنت اين كنت من ساعدت من ساعدت كام من كتبت الى من كتبت؟ من جاوبت, من جاوبت؟